بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا خامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع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 وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف غفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت